معتد أثين أتل بعد ذلك ذنين أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين تنسمه على الخرقم إن ذلواهم كما ذلوا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا لا يصرم النامصبحين ولا يستثنون فقاف عليها طائف لربك وهم نائمون فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين أن اغذوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن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 قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا غاغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدمت وأملي لهم إن كيدمت أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون مثقل أم عيدهم الغيب فهم يكتبون